أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وٱتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كلام مبدل لكلماته.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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ آمَنَ وَمَنْ شَاءَ كَفَرَ إِنَّ Tabiim suradık ha, ve iyi istediythu إنا لا نضيع من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها سون ثيابا تجري من تحتهم الأنهاو يحلون فيها من أساور من ذهب. تكينا فيها متكئين فيها على الارائك نعم السواب وحسنت مرتفقا تي في قران صوت في هل غيرك